ودّا الله يا جسد حامض ضعين ساقوا مطايانا الأعداء قوام شين الله يا جسد محام الضعينه ساقو مطايا نلعده بوه مشي ودعتك الله يذبيح وما احتضر بماي عنك يا نور العنسة فرتي بيتاما ودعتك الله يذبيح وما ظهب عنك يا نور العن سافر ديبيتا ماي يمقى الطعيل أو يحصل على مافا رقيد جسمك يا سلطان المدينة حسين حسين حسين حسين, حسين, حسين, حسين ودعتك الله سفرتي صعبه وطويل يا حياه بصونينا كثير اجف ما حد منكم يروي وحينل تجي باها بس العليل وفوقنا كم قايدين يالي تخلو لك يخوك يثيابك اجفاك ودعتك الله يا ضريح ينظل عرياك يالي تخلو لك يخو يثيابك اجفا شالي الضعن عنكم والي الحرم واجعها كل ما سمعها طفلت وين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين ودع Background شاهدت ويلي تار ما ظنتي بهالحال لك شرح نوص اليشار الله يا علي الأكبر و جسا و يلي علي المسنا ما هتقوه و ليه نشي من يسير داد نايم بجهن بالمشراعات وضعني الحرام شا ودعتك الله يا قمر حاشم يسير دال نايم بجنب المشروع ضعني الحرام شال من بعدك الهدج يعادلو صغو مال يا تايه الفيا في بلاوي